وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسكيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محزورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا